لن أثنينا في الحد وانه هم لكاريبون ما كان <تصفيق> إذا الذهاب كل إله بما خلق ولا ولا بعضهم على بعض سبحان الله ورب إما تغييني ما يوالون رب فلا تغييني وإنا على أن نريك ما